والله على كل شيء قدير فإذا قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اجعل فيكم أمتي وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين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 قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين